وَلَوْ مَا يَرْشُوهُمْ وَمَا يَعْمَلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَحْنُ مُبْتَلُونَ عِبَادًا هَٰذِهِ آيَاتُنَا هُمْ وَالضَّالِّينَ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا need yeah. Mələl, lehə ənə alamınым x Anfang